ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إِلَّا سحر يؤثر إن هذا إِلَّا قول البشر سَأُصْلِيهِ سقر وما أدراك ما سقر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 يَسْتَنقِلُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, ويزداد الذين آمنوا إيمانا وَلَا